قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا قال الذين حق عليهم القول تَذَرْنَا إِلَيْكَ تَذَرْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ما كانوا